وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وآتانا ببركة رسالته وبيمن سفارته خير الدنيا والآخرة وهذا المقام يا عباد الله يوجب لنا حبه ونصره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم قال تعالى Inna arsalna kešahidaan, vmubashraan, vnathiraan, Litu'minu bil lahi v rasulih, Wa tu'aziruuhu, wa tu'oqiruuhu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Amit wangu za sisi, Kupiti akum tomi muhammad sallallahu alayhi wa sallam Akatu toakun giza, kufitia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuingiza kwenye mwangaza akatutoa kwenye giza la shirki akatuingiza kwenye mwangaza wa tauhid akatutoa kwenye giza la مقام كمهين معاشر الاحبه Ino tu neša fadla imtumi juiyeti, juih un umma, maqam ini nato sisi soti. Tum nusurum tumi, sallallahu alaihi wasallam. Tum pejdem tumi, sallallahu alayhi wasallam. Tum ishim tumi, sallallahu alaihi wasallam. Tum azimishim tumi, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tu aqimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna arsalnaka aqimwambia mtume sallam hakika sisi tumekutumiliza القيامة atakuwa ni shahidi wa huwe ni mwenye kupatia habari njema wale watakao kuamini wanadhiran wa tahadirishe na adhabu kali wale wenye kukudhibisha na kukukufuru Allah subhanahu wa ta'ala endelea kusema litu'minu billah amemtumiliza mtume Muhammad wa tu'azziruhu na mumnisuru mtummi sallallahu alayhi wa sallam wa mu'azzimish um mtummi sallallahu wa sallam wa na mumtukuze mtummi alayhi wa muwa na ibadallah kum sallallahu alayhi huku واجب على كل مسلم ني واجب لكل مسلم لان تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم لما جاء به من الدين كمعظمين ختمي صلى الله عليه وسلم ليكو يعظميشه الى الدين الي هو لما جاء به من الدين نكمته ذا ختمي صلى الله عليه وسلم كواجبكم عظيميشه نكوطيزا ديني اليكو جنايو اليكو مني زنايو كتوككو الله سبحانه وتعالى فمعاشر الأحبة هذا الأمر واجب إلي جامبني جامب لواجب كموشي ممتومي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعظمه ونوقره ونحبه وننصره سنفتح المجال للفساق والضلال والمستهزئين bihada ddin. Tuspufanya haya kwa haqq ya mtumi alaihissalatu wassalam. wa majal na milango kwa wale watu mafasiki, mafusa, na watu wapotevu, na wale wanye kuifanya dini istihza, tutawachija milango wazi waifanyi hini dini istihza. Waifanyi hini dini istihza. Waiteze hini dini. Kwa Ko ifunga ufunga mlango kama huno unapatikana sallallahu alayhi wasallam nakum tukuza wa ta'zimuhu ta'zimu lid-din wa ta'zimuhu ta'zimu lirabbil alamin kumtukuza din Allah subhanahu wa ta'ala يقول <تصفيق> شيخ الاسلام ابن تيميه الله تعالى في صار من المسلول اسما شيخ فقيام المدحه والثنا فقيام المدحه والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط ذلك سقوط الدين كسمعكم معظمين شأنكم صفو متمي صلى الله عليه وسلم بحفاضي له وتجوائك وناوى ما واك نكمعظميشا عليه الصلاه والسلام اسمع hadha ta'dhimun lid-din niku azdimisha dini ya uislamu wa suqutu dhalik nkianguka jambo hilo kukakosekana tu maadhunisha sallallahu alayhi wa sallam suqutun Kukun, din uko ndiko kuanguka kwa nini kwa dini ibadallah namiongoni mwa kuazdimisha mtume sallallahu alayhi wasallam, sallam anahu itha taarada muradun nafsi aw muradu ahadin min an-nas ma'a muradi ar sallallahu alayhi wa sallam yajibu hina dhak taqdim muradi rasul sallallahu alayhi wasallam wa alla yu'arada qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqawli ahadin min an-nas ka'inan man kan hili jambo nikate ku muadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam sallam pini inapogongana Makusudiyo Ia nafsi yako Matako ya nafsi yako Aho makusudiyo na matakwa ya mtumungine yoyote Katika unau wafuata Nakua abdumisha Ya hayo Na makusudio na matakwa ya mtumi muhammad sallallahu alaihi wasallam Hapo ni wajib utangulize makusudio na matakwa ya mtumi muhammad sallallahu alaihi wasallam Walau sitangulize qawli Ya yoyote, mbele ya kauli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awe atakao kwa. Hapo ufaye kutanguliza kauli yake mbele ya kauli ya sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam. ni aula na awe kwa Wawumini, ye ni na napasa mbele Kuliko hata nafsiza wenyewe wale wawumini Ikiwa kwele, sisi ni Na Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuha allazina amanu Allah atuita na wa iman Ili kuisisimua ile iman ilioko kwenye moyo Kama badu iko ile iman Ya ayuha allazina amanu ni kama kwa anatuambia nyinyi ni waamini mayambaghi khalifu haya naofuata haipaswi mu khalifu haya naofuata ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday allahi wa rasulihi musitangulize chochote mbele ya allah na mtume wake La taqulu khilafa al-kitab wa sunah. Do mojne je ali aja. Musi se Kinyume yaqur'anina sunah. Iki wa kwaylini wa umeeni. Musi fane Kinyume yaqur'anina sunah. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala in bela tu anbiya. Ya ayuhal ladzina aamanu. La tرفa asuatakum fauqa sootin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أين مليوامين أي سسموتين إيمان كن يوزيت أين مليوامين ينوفوات ونمانبو ينوفو بشية إيماني ليوكو كن يميوهاكم أسي خليفهم يفواتي سواساوا لا ترفعوا أصواتكم musinyanyue sauti zenu mbele ya sauti ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala musintolee sauti za juu kama mnavotoliana sauti baadhi yenu kwa baadhi yenu nisije hilo nikawaporomosha amali zenu bila ya nyinyi kugundua bila يقول ابن القيم رحمه الله تعالى kwenye hili aya sikiliza maneno muhimu sana haya yapaswa tuyatie kwenye mizani ya akili haya maneno sikilizeni muhimu sana yaqulu ibn alqayyim rahimahullah fa idha ومعارفهم على ما جاء به ورفعيها عليه أليس هذا أولى أن يكون محبطا لعمالهم إكي و الله أتوانبيا سوتي تو كوين ينو فمو جنكوا سوتي يلي إذا كوا نكاتك كميتكي يمتومي عليه الصلاة والسلام سيكون نكوين من يي لكن كوين ينوى تو سوتي يجويا سوتي ياك لنفروموش جنبهي لعمالي ذاك Asema ibn al-Qayyim, basi haiwi kule kwa wale ambokwamba au iweje, wale wale utanguliza rai zao, na akili zao, na adhuak zao, testi zao, na siasa zao, upeleka wao wana ujiona, wana sana, upeleka mambo, na ujuzi wao, yotihaya wakaya tanguliza, mbele ya mtumi sallallahu alaihi sallam, na hali ya leo au ayanynyiwe hayo mbele ya mtumii mtumii akochini uyasikiliza anapowapikiana na wale yake hili haliwi nlene kupromoteza zaidi amali kuliko kunyanyua sauti tulieke kwenye mizani hili sana mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia walladhi nafsi akuna nafsihi وماله وولده والناس أجمعين أخرجه البخاري هاوي مؤمن مجوين مباكا نيوينة كيزا زيديكواك كليكو نفسياك كليكو ملياك كليكو ونواك وطتواك كليكو وطوتك وجوب أيها المسلمون من تعظيمه صلى الله عليه وسلم نكتككم عظمي شمتومي صلى الله عليه وسلم إكرام أهل بيته al almutamassikeena bihadihi as-sa'ireena 'ala manhajihi an-nasireena li sunnatihi sallallahu 'alayhi wa sallam nikati ka kumu'adhimisha mtumi sallallahu 'alayhi wa sallam kuwa kirimu watu wa nyumba yake kizazi chake mtumi sallallahu 'alayhi wa sallam wapi walio shikamana na uongofu wake وَكَشِكَمَانَ وَكَوَنِي وَنْيَكُ فُوَاتَ مِيُنْدَوْكُ وَيَاكِ وَكَوَنِي وَنْيَكُ نُسُورُ سُنَّ يَاكِ يَنَا فُتِمِيَ هَيُو بَسِهَا وَكُكِرِمِي وَنِكُمْ عَظِمِي شَمْتُومِي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عيام وَمِن تَوْقِيرِهِ صلى الله عليه وسلم وَبِرِّهِ بِرُّ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ و Na nikatikaka kummaadhimisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfanyia wema Mtume sallallahu wema watu wake wa nyumba yake kizazi chake ambao ni mamama wa wawmini. hilo ni katika kummaadhimisha Mtume sallallahu alayhi Nahaya, wa wema wetu wa kutoka yule kwamba ni bora بعد يمتومي يهي اندي بور زهده كتا أمهون أبو بكر نصديق سكلزة تشكوين فانوناك لليزو چه ما چهوي خليفة وقوانزة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري من قوله أبو بكر أكبر منبئة علي ابن أبي طالب والله أبو بكر منبئة علي ابن أبي طالب والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصله من قرابتي أما بيه والله كزازي چمتومي صلى الله عليه وسلم ككيونغ ينبوهي لأپن دكيزة زيدي كني روح يانغو كليكمي مكوونغ كزازي چانغو أسيمتين أبو بكر هل يبيل ميبوكي وكني سعيح البخاري أكي واغيزة أمت محمد يا أبوهين أو أنبيا أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته لأنه يشيما يا محمد صلى الله عليه وسلم نتعظيم ياك كتك كزازي چاك كيف معاشر المؤمنين لا تخدعوا والله أهل السنة هم أعظم الناس تعظيما لقرابة رسول الله أهل السنة لأنك أعظمي شزيلي وعظمي wa fuwa kizazi cha mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kwa sharti kwa sababu sharaf ile ameipata kwa yale aliyokuja nayo mtume kwa kuwa yeye ni kizazi cha mtume na mtume sharaf yake ameipata kwa risala la buda ihafadi risala ya mtume sallam na imena si bišo konfušo vaki al-qadirija, al-naksbanjija, al-jastija, al-sahar-verdija pač mosh imena si bišo vaki عليه tariq imtumi alaih salata wassalam tariq imtumi sallallahu alaihi wasalma je l-islamo sallafi l-islamo sallafi l-islamo sallafi je nekaj vaki konfušo vaki sallallahu alaihi na wa ki bi kul şey in v kul şey v kula keču na hindi ndio nji mtume عليه الصلاه والسلام tumi عليه الصلاه والسلام atueleza hili kwa kuwa sharafu ya kizazi haitimii mpaka kwa sharafu ya kufuata asema man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabu yule anaye kwamba ala amali yake imemchelewesha hakuwa mwenye kufanya kama alivyokuwa mtume عليه الصلاه والسلام bali akageuza kizazi chake hakimtangulizi bali amuita wa karibu zaidi na yeye kwenye hadithi nyingine Awambiya ya Safiyata ammat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ya Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam skriz awambiya nini hoy ammat yake hoy binti yake طيب skriz awambiya nini awambiya ishtaria anfusakum min Allah nunwani nafsi kutoka kwa Allah فنيني بلا نفتاك الله سبحانه وتعالى طيب لا أغني عنكما من الله شيئا ميم بلا نيكو فنينها سيوى ملكي چوچوتي ولا سيوى تشيليزي من چوچوتي مبليا الله طيب الله فنبيا سلاني من مالي ما شئتما كما نمال نيوم بلنمتكاة ونطواه لكن مبليا الله فنيني أعمال فنيني أعمال أسيما ابن كثير اكتو سيزاهي لقوة Kizazi tšemtumi čini tukuzva ni ajnagani. Zkili zamaninu hala. Jekul ibn Kathir, v tafsirih aseema, Wala tunkeru alwusatu bi ahli albejt. Hili hali pingwi. Kusijak wa ahli albejt, watukuzi, wa adzmiši, wa ischmiwe, kwa sababu akum adzmišam tumi, sallallahu la yunkar inda ahli ahli hili katazi, wala ahli pingwi. Skrita vizuri hapa maneno. Asema La siyama La siyama Iza kanu muttabijin Lissunna nabowija Alšiha, alšiha, alšiha, alšiha Ikiwa, wa mifuata Sunna, imtumih Ili ješah, Ili je wazika Bisa peopi Wafuatani, waškamani na hilo A temati je na beleni A kibainiša hilo Karka tafsirja, je, je, je Tafsirul qur'an العظim A semu, wa ulama Wa ulamāu ahli albīt وعلماء أهل بيت رسول الله من خير العلماء إذا كانوا على السنة ني علماء بورا لكني وكي وجوية سنة طيب أسمى إذا كانوا على السنة وكي وجوية سنة المستقيمة إلي ينوك ألاف وثيما كعلي وابن عباس وبني علي الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي جعفر الباقر وابنه وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن محل الشاهد ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم هاووتك وتاجه ننفانه وأهل البيت ولكن صحابنا تابعين ما كانوا شيعة أبداً ما كانوا رافضه ابدا كانوا ماشيه كانوا على منهج الرسول على سنة الرسول اسما هوا وتو اضميشا ننفنوا ونتاكفوا عن جهه ذو تو اضميشا ماداموا يا الله سبحانه وتعالى نيغو ونجه ياك اليو نيوكا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد فيا عباد الله ومن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم صحابته رضي الله عنهم لك تيكا كم عظمي شمتومي صلى الله عليه وسلم كم عظمي شم صحاب ذاكي الله أورده ووته ووجمله سكوچقوا أنتو أنا وتاكا أكواتا أنا Kama kuwa kuwa azmiša kule, ane rizisha napsiha ki, abedan. Inneka turdi Allah bi thalik. U nam rizisha Allah ko hielu, huji rizishi napsiha Falabudda min ta'zimil sohaba ti Ačmajim. What? Tu a'zumishi masahaba wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa ni ma rafiki bora wa mtumi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walikuwa ni wat tezi bora wa mtumi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa li tanguliza nafsizao namaliyao. Numpaka lewini dini me kufikija. Lewa sema la ilaha illa Allah. Muhammedun Rasulullah. La takhrafu ahada. Humo vopi yeyotena kilmahici. Wallah kilikuwa ni kalima kikisemwa kwa siri watu wanaogopa alio mnahu fi neema labudatukumbuke tukumbuke nini fadhala ya hawa watu na mtaazimim na mtaazimim rasul taazimim kuwa azimish hawa ambao kwamba walikuwa ni waaminifu allah aliwaamini wae wao ni sufara ni mabasada wakufikisha hii قوم يخطوا كذا زياره مكه ومدينه وطائف لكن الله الذي كما الله الله لصحبه نبيه الله امي واشغوا وليكون نكينجا yakumkinga mtume kwa nafsi zao la buda yu'azzamu kama azamahum Allah Allah nu'azzinisha akataja kwenye Qur'ani akawaridhia kwenye Qur'ani na akamrisha waombee rahma na kila atakayekuja baada yake kama kweli ni muumini basi aombee rahma kwa hivyo ma'ashara almu'minin واجلالهم تابع لمحبه رسوله صلى الله عليه وسلم نكمبenda mtume sallallahu alayhi wasallam nakumtukuza na kumadhimisha mtume jambo hili linafuatana na kuadhimisha masahaba yani huyu ni mwenye kumadhimisha mtume ikiwa hujawaadhimisha masahaba wallahi kalla walalla utakuwa kiwa huwa adhmishi masahaba za mtumi hau muadhmishi sallallahu alayhi wasallam kasabaha ndiwa pokezi wahini dini leo ukiwa kajeli mana yake wasema dini ya mtumi sallallahu alaihi wasallam hae kuifadhiwa ili pokelewa na watu siwa minifu vipi takuwa bifadhi hada kutuwa adhmisha masahaba nikumteza mtumi wa huwa ta'num fi dini na nikuiti atowa dini ya mtumi muhammad sallallahu alayhi wasallam na malisa na haya maniru منينو مهمو سنه رحمه الله تعالى اسمع واعلم ان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياتي جوا كمعظميشا متمي صلى الله عليه وسلم كمتكوزم تومي صلى الله عليه وسلم كمبيند متمي صلى الله عليه وسلم نيواجب بعد يكفاك كما يلفكوة قبل ينيني قبل يكفاك وذلك نحن نقول لنا نحن نذيب عند ذكره صلى الله عليه وسلم نيبالونك ممتاجم تومي صلى الله عليه وسلم يظهر في نفسك أنك تعظمه تحترمه سيكم تاجته بهذا ونحن لك كفو كاذو imetaj je k nisbe, risale o nubuwe ljok imetaj je msalije vse je kano sselp imam malik a kusu ayubu sikhtiyani ase mani mifanjeh jenajah sikuwa naskele za ahadith za ki lakini ljokin pili fala yudkaru rasul Amama illa baka a kutaj umtumis sallallahu ala sallam aliakil kwa ki lia aina naf yudkaru sunnatu fna to'u Ja suna yake tukaj Sisi tuminukia, tumevapata zazietu hivi Hala nda tujavimu rasul Hawa atajo tuntumi Yebkun Kustia tujavaki Aindeleja asema Alkazi Iyab Asema wa thalika Hilo lapatikana inja dhikri صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته إن أبتاج حديث ياكنا سننا ياك إيه وإن سمعنا وأطعنا حكنا معارضة سؤال لك ليزني جئي من صيحي وكذب تشير من صيحي خلاص هنا خياري بعد أهاف وسماعي اسمه wanaposikia jina lake wasiratihi unaposikia sira yake na unapotajwa muamalat ali baitihi wa atratihi muamalat alihi wa atra كما namna ya kuamiliana na jamaa za nyumba yake na kizazi chake kama ilivyotangulia kwa maelezo ya ibn kathir tayib asama wa ta'dhim ahli bi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 إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمار وعثمان وعلي وعسائر صحابة رسول الله وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة للآخرة حسنة وقن عذب النار اللهم أحينا موحدين اللهم أحينا موحدين اللهم أحينا موحدين وأمتنا موحدين وأمتنا موحدين وألحقنا بالموحدين في دار النعيم اللهم إنا نسألك حب نبيك وحب صنةه ومنهجه إنك ولي ذلك وموهبه wa sallallahu ala nabiyna muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam